بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان والذاريات ذروا سوين بور رشباو او بايكا هوروا هالمي او هالدغرياتو بخش دكاتوا يا انتبوتوز برز دكاتوا كرولي هي لباران باريندا الحاملات وقراء انجابها الجراني باري قرسو جران لهالمي او الجاريات يسرى اروها بو هورانا كبا اساني با اسمان دال شوين كودجوز رينا وبوشوين تشتر ياخد سوين بو كشتياني با اساني بسر اودا دين ودتن المقسمات امرا انجا سوين بو فريشتاني ككارو بار دابش دكن انما توعدون لصادق براستي او بلينان أي بيتاندرا و راستو هرديتدي وإن الدين لواقع بجمن روجي له برسينا وش هرديتو بريوية والسماء ذات الحبوب سوين بقاسماني خاون ريجو ريكو بيكو رازاوا و إنكم لفي قول مختلف بجمن أي خدان ناسان ايوان لقفتاريش بيسروا بندان كدورا للراستي وحقيقتها يؤفك عنه من أوفك او كسيل زانستي خدا دان لا ادراوا بهويتاوانيوا لباورهنان لا تدريت قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون دكبا كشتن دروزن وبختان شيكان اواني كلا قمرايو تاري شي داروتونو بيوي سرجرمن يسالون ايان يوم الدين بقالتو التلفيسيه دپرسن روجي قيامات كي بيجديت يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون او رجاء كبرباد بيت بآقرد برجين رين فيان دوت ريت بتيجن او بلايي كبه صرخوتان هنا اما او سزاو آزاريا كبقالتوا وبالتان لبيش هاتني ذكرت. إن المتقين في جنات وعيون براستی پارس کارانیش لبخه کانو کنیا و کانی بهش جیانی خوش دبنا سرد. آخه ما آتام ربهم، اینهم کانو قبل ذلک محسین. اوجتانی که پروازگار بای آماده کردون پیان دبخشید، آوانیش با خوشی و شادی و ورید گرند. براستی اوانا پیشتر ل دنیا دا چاک کار و چاک خواز بون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لشو غار دا كم دخوت رادكشان تنك سرگرمي شو يجو دور کرنا وي قرآن وياد خدا بون وبالأسحار هم يستغفرون لبربيانا كان اجدا خوش لي خوشبونيان لبرورد غاريان تاليان ببوريت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لمالو سامانشان دا بشي هجارو ندارانيان ترخان کردبو وفي الأرض آيات للموقنين بيگوما لسر گوي زويدا بلگو نشاني زور هيا لسر دا زانياري خدا بوكساني كبشوين دل نايدا دا وفي انفسكم افلا تبصرون؟ أروها خدي خوشتاندا لهمو خانة يقيل لهمو أندام يكداو، لهمو كو أندام يكدا، للروح ونفس وعقل دا أتدوي، بالقي بس نور هي، لسرزانا زنايو بتو نايو، جوان كاريز ذاتي بديه نر، أيه أوباب بنائي تن وفي السماء رزقكم وما توعدون سرچاوي الرزق وروزيتان لآسمان ويا لخدا داوابكن هلوها اوانش كبالينتان بيدراوا ادراوا فورب السماء والأرض إنه لحق ما أنكم تنطقون سوين باپروردقار آسمان وزوي او بلنا انا حقيقه الراس تقينيه هل وقت شن وقت وقسي الراس تدرس نكان هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اي بيرغمبر ايا هوالي ميوان برزكاني ابراهيم تبين جيشتوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كاتيك إلى بو سرداني وتيان سلاو اوجوتي سلاو لا اي وج بيت هرچند نات الناس فراض الى اهله فجاء بعجل سمين اسايتر خوي دزي واتشوب هاو كاري خيزاني فقربهم اليهم قال الا تاكلون بردیو لی نذیک کردناوا فرمیلی کردند که بینی نخون و تو فرمون او جسم از من خیفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام النالیم ابراهيم ترسی چیلی نیشت چون که وای زنیشت چن لجیر سر دایا با آخره اما فریش مش دشیان پیدا که خدا بمن زیکانم من دالی چی زانایان پیدا بخشید. فاقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز النقيم خیزان کی قریوی چی کردو دنجی لبرزبو دستی باستم دا بر رمتی خودا و کودا بونریتی آفرتان لکاتی سرسامیدا و تو پیرجنشین نزک لذلك يقولون قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فريشتكان وطيان وفرماني پر وردگارتو او ذاتي چيدانا زانايا. قال فما خطبكم أيها المرسلون إنجا إبراهيم له برسين باشا بيجغل لو مجدايا چكاري چي گرنجتان بداستويا قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. فريش تكان وتيان. برستي مرة وانك راوين بوقاليش تاوان بارو تاوان كار. لينرسل عليهم حجارة من طين. بوقوي برد بارانيا ببرديك كل قرد روس كراوا. مسوَّمة عند ربك للمسرفين هم أو بردانا نشان الدار لا ينبر ورد بختو لسنور درش وكان فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين جاهر شيلو ناو شيدا بول لإيمان دارن درمان كردنو من كردن فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما على مسلمان يتشج زي ترمان بدين كرد وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الآليم باشان او شوية نمان بشيوه ويكاو الكرد كرد ما نبندو بلجبوههم أو كساني لس زاي بآيشي إيه ترسن وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين لبسرحات موسى اجدا پندعا كنارد من بولاي فرعون بمعجزه چه اشكره ورونه و وقال ساحر او مجنون هلكرت سربازو دارو جادو گره يا شیته فاخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم وهو مريم ځای مش خو يو سرباز خانمان گرفتار کردو په چا مان نو فرېمان دانه درياوه لكه تقدر او لو مكراوه وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم الوحال لبسر هاتي عادش دا پندو آموشگاري هيا کاتی لسر زامی سرکشیان بايه چي بي خير من حل کرده سریا. ما تدر من شيئ ان اتت عليه إلا جعلته كرميم او بايه بسر هر شوينيكو هر شتيكو هر کسيك دا برويشتايا وازي ليندهينا حتى بي کل چي دا کردو وكشتيشي فريدراوي ليا دا کرد وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أروها لبصرهاتي ثمود إجدا بندو أه مشجريها كتك بيان وترى تماويك رابيرن فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون أوانش لفرماني بردقاريان يا كتوبر بروسكيك بيشاني وو بچاوي أبلقوا ديان رواني فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين اترنا انتواني حلصن وو سر كوتوش نبون وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين پیشتریش حوزی نوح براستی هر تاوان بارو خدا ناسو لارو ویر بون اوانش من بزریان کل ناو بیرد اما آسمان من با دستی قدرتی خوان دروز کرد بر دوامش گوری و فراوانی دکین اما آماجه براستی چی زنستی کزانا کانی گردون ناسی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زويش راخستوا نراخستوا لسري آسان كردو براس خدا ذاتي كي كار سازو كار بجيه وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ له مشتك امت جوت ما ندرس كردو لجيهاني ادم يزادو جاندارو روكو بيجياندا لها مشتش ما ديو معنى ويدا بو او اي بير بکن وو يادا وري ور بگرن ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ببلو گرجو قول بن بو بدا سناني خدا بو هرچی پر وردگار پی خوشا دل نیاج بن كامن واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم للايا خدا ترسین ری چی آشکرام اگر یاهی و سر کج بند. ولا تجعلوا مع الله الهن آخر. إني لكم منه نذير مبين. هیچ مکن بها و لهاو تای خدا. چون که من براسی نر درایشی ترسینری آشکرام بودان للايان خداوا. كَذَلِكَ مَا أَتَ الَّذِينَ مِن قبلهم من رَسُولٍ إِلَّا قَادُوا سَاحِرٌ أَو مجنون. هر اياد دليب جويك داخوين ديان ويكتريان راس باردوا نخير بلكو اوانا هر قوم قوميكي استمكارو سركشن فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تو اي محمد جويان مدره تونك تو لو مكراو نابيد لسر باور نهنانيان بلكو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 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نروزي مليان دويد نخواردنو خواردنو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين چونك براسي هر خدا خوي روزي بخشو خاواني هزو صلاتي بتوى فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مثل ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يستعجلون سزای کردون هاولو هاو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ إن جا وَيْلُوا آهُ نَالَبُوا أَوَانَيْكَ الرِّبَازِي كُفْرُوا خُدَانَ نَاسِيانْ قِرْتُوا دَبَّرْ لَوْ